يَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا نَحْنُ ظَلَمْنَا مِنْ شيء. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل أن عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظلم ولا يزال فتوق اليدوب لنا تتدعون الا الظن تتدعون الا الظن وان أنتم إلا